قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استووا, اعتدلوا, استووا, اعتدلوا الله أكبر الله أكبر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 بسم الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فَيغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ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 antum mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin Allahu akbar Allahu akbar sami'a Allahu liman hamida rabbana Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. <coughs> Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر رحيم رحيم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 ومن يدعو مع الله الهًا آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانتا خير الراحمين الله اكبر Allahu akbar As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah As-salamu alaykum wa rahmatullah Assalamu alaykum wa rahmatullah